لعلهم يتفكرون عجب عجاب من كلام رب الارباب لكن الاعجب من ذلك ان هناك ما هو اقسى من هذه الحجاره اقسى من هذه الجدال انها تلك اللحمه تلك المضغه مضغة كقبضه اليد يحملها كل واحد منا هناك بعض القلوب أقسى من الحجارة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وما الله بغافل عَمَّا تَعْمَلُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حِجَارَةٌ تَخْرُجُ مِنْهَا الْحَيَاةُ وقلوب ليس فيها حياة الله عز وجل يخاطب هذه القلوب حتى تلين حتى ترعوي افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها نعم يخاطبها حتى ترعوي حتى تلين إذا ما لانت في الدنيا سوف تلين هناك في ذلك اليوم العظيم وفي تلك الدار في النار سوف تلين القلوب التي ما لانت من ذكر الله ولا من كلام الله سوف تلين في نار الله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ايه كلما قرأت هذه الآية شكوت قلبي إلى الواحد الديان آية المولى عز وجل خاطب بها من خاطب بها أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين خاطب بها الصحابة ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ألم يأني لقلوبنا أن تخشع من كلام الله؟ ألم يعن لقلوبنا أن تلينا من كلام الله ألم يعن لأعيننا أن تذرف دمعا من كلام الله أسأل مولى عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا وأن يصلح فساد قلوبنا جوال تذكر زادك المدخر ولمزيد من التواصل يمكنك زيارة موقعنا على الشبكة العنكبوتية أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني